فبعدا لطم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان نبيين الى فرعون وملئه إلى فرعون مَا لَآتِيهِ فَاسْتَكْبَرُوا كَمَا كَانَ قَوْمُ آلِ عادٍ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَدْ لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوا مَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ